113. بسم الله الرحمن الرحيم 114. ألف لامرى 115. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 مَنُ نَززّلُ الْمَلائِكَةَ إِلَّا بِالحَقّ وَمَا كانَوا إذَم مُ ظَلين إِا نَحْنُ نَزَّل نذذِكْرَ وَإِنا لَ لَحافِظُون وَلَقَد أَسَلنا مِ قَضلِكَ فِي شعَ الأوَّلين.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 وَإِمِّ شَيْئٍ إِلَّا عادَنَ خَزَِنُهُ وَمَانُ نَزّلُهُ إِلَّا بِقَدَر مَعَوم وَأَرْْسَْ المَرْذَا حَلَ وَاقِحَ فَأَ زَلْنا مِنَ السَّمِمَا أَ فَأَسْقَنَكُمُ فَأَصَيْنَاكُمْ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَلَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُؤَخِّرِينَ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 112. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون 113. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 114. فسجد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 إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين 119. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين 110. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم 111. وأن عذابي هو العذاب الأليم ضيْكِ إبرَاهِي مَ إِدَّخَلُوا عَلَيْهِ فَقالَاوا سَلَمًَا قَالَ إِا مِنكُمْ وَجِلُون قالَاوا لَا تَوْجَل إِ نُ بَششِرُكَ بِغُول مِن عَليِيم قَا بَششَّرُتُمُونِي عَلَ أَمَّ السَّنِيَكِبَرُ فَبِمَةُ بَششرِرُون. 119. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القالطين 110. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون 111. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إني نا ارسلنا الى قوم مجرمين الا ال لوط اننا لمنجوهم اجمعين الا امراته قدرنا انها لمن الغابرين فلما جاء 119. قال للوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون 110. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون 111. بالحق وإنا لصادقون رَأْسِرِي بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ آدْبَارَهُمْ وَلَا يَنْتَكِثْ مِنْكُم أَحَدٌ وَامْضُوا وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن دَابِرَهَا أُولَئِكَ قَطُوعٌ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 117. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين 118. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون 119. فأخذتهم الصيحة مشرقين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 ان في ذلك لاايه للمؤمنين وان كان اصحاب الايكه ظالمين فانتقنا منهم وانهم ما بايمان مبين ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين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 114. المبين كما أنزلنا على المقتسمين 116. الذين جعلوا القرآن عظيم 117. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون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 والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مَا لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي 114. أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون 115. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات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 أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وَإِن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغطور رحيم والله يعلم مَا تسرون وما تعلنون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 الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا ابواب جهنم ما خالدين فيها فلبيئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا 119. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين 110. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله 113. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون 114. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك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 111. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين 112. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت